بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علي أش 74 العبي pluralي ولا بصرد غ Vorteصل dunno قول السھابر والسام و وسبحان اللهم الحمد لا بدا والحمد لله والحمد لله حوامية والصلاة عن ذاته وسبحان الله نعم قال هذا قال نعم اما قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مره فهذا صحيح جاب فإن الانسان اذا قالها مثيبة بعده منهم منها انها تكون حرزا له من الشيطان حتى يمسر. ولهذا ينبغي ان نقولها في الصباح بعد طلوع الفجر حتى يكون يومنا كله في حمايه من الشيطان والثاني قول سبحان الله وبحمده مئة مره صحيح ثابت فيقوله الانسان ولكن, ولكن ثوابه أن الله تعالى ينقو به الخطايا ولهذا قال ولما ينبغي أن يكون قول سبحان الله وبحمده في آخر النهار ليكون ذلك تكفيرا لما عمله في نهاره أما ما ذكره فيما بعد فلا أعلم له أصلا ولكن ذكر الله تعالى في كل وقت لا شك أنه من الأعمال المطلوبة قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله وقال صلى الله عليه وسلم في نصح عن ابقا قال من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ان الله على الذاكرين كثيرا والذاكرات في سورة الاحداث في قوله ان المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذكرات أعده الله لما هو وأجر عظيم. نعم. يقول السائل: رجل قدما إلى مكة يقيم تلك العشر الأواخر في رمضان، فهل يجوز له الفطر أم أنه يقبل حكم المقيم وفعلك فحص الصلاة وترك الرواتب؟ هو في حكم المسافر الذي قدم إلى مكة ليقيم فيها عشرة أيام عشرة أواخر هو في حكم, حكم المسافر. المسافر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح في اليوم التاسع عشر او في اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يوما وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بقيه الشهر فكان الرسول عليه وسلم مفصرا في العشر الاواخر من رمضان وهو في مكه وأما القصر فان كان رجلا فان الواجب عليها ان يقصر الجماعه في المساجد واذا حضر لازمه الاسماء لكن لو فاتته الصلاه فانه يصلي ركعتين والمراه فتصلي في بيتها فتصلي ركعتين وان صلت في المسجد وجب عليها ان تصلي اربعا ولكن ماذا نقول في رجل دخل المسجد وهم يصلون صلاه التراويح وهو مسافر فدخل مع الامام في صلاه التراويح وهو ينوي صلاه العشاء ماذا نقول فيه نعم نقول هذا جائز هذا جائز على القول الصحيح انك اذا دخلت والامام يسلط هذه التراويح فانك تدخل معه بنيه العشاء واذا كنت مسافرا ودخلت معه من اول ركعه تسلم معه وان دخلت في الركعه الثانيه تاتي بعده بركعه وقد نص الامام احمد رحمه الله على صحه ذلك وانه جائز وإن كان المشهور في كتب الحنابلة رحمهم الله أن ذلك لا يجوز بناء على القاعدة المشهورة أن المتنفل لا يكون إماما للمفترض لكن هذا القول قول مرجوح والصواب جواز اتمام المفترض بالمتنفل ومنه هذه الصوره فإذا قال قائل دخلنا جماعة والناس يصلون التراويح فهل الأفضل أن نصلي جماعة صلاة الفريضة ثم ندخل مع الإمام أو الأفضل أن ندخل مع الإمام نعم الأفضل أن ندخل مع الإمام ما دمنا نرى الجواز الافضل أن ندخل مع الإمام لئلا تتعدد الجماعة في مسجد واحد في آن واحد ليس من الحسن ان يتفرق المسلمون هؤلاء يصلون في جانب وهؤلاء يصلون في جانب بل هم امه واحده ولهذا رأى ما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد انفردا عن القوم في صلاه الصبح في حده الوداء في منى دعا بهما وقال لهما ما شانكما لماذا لم تصليا معنا قال يا رسول الله صلينا في رحال قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع القوم ولا ينفرد بدون الصلاة فكيف بمن ينفرد للصلاة نعم أي نعم بالنسبه للرواتب اقول لكم انني قد تاملت ما جاءت بالسنة في النوافل في الصلاه النافله وتبين لي ان راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء هذه الثلاث لا تصلى وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصدق وش من النوافل غير هذه سنة الفجر وسنة الوتر وصلاة الليل سلاة الضحى تحية المسجد وغير ذلك من النوافل النفل المطلق ايضا لكن هذه الثلاث هي التي وردت السنة بتركها. وعلى هذا فنقول لله الذي اراد أن يقيم في مكة عشر ايام هذه الرواتب لا تصليها بنيت الراتبة صلي نفلا مطلقا بدون ان تقيده بالراتبه لانه ليس يشرع للمسافر ان يصلي هذه الرواتب الثلاثه نعم يقول السائل شخص ما سال من عليك غلط بالنحو يا عبد العزيز ها ولا نعم طيب أعدي السؤال. لحم إبل نفعل بها يقول أنه أكل لحم إبل عندي في البيت وخرج إلى الصلاه ولم يتوضا فهل يلزمني إعلامه أو لا يلزمني إعلامه الجواب يلزمك اعلامه لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين ذكروه بما نسل من صلاته قال لهم اذا نسيت تذكروني وهذا يدل على ان الانسان اذا راى شخصا تاركا لواجهه او واقعا في محرم يجب عليه ان ينبهه لا يقول الله هذا الرجل معذور وسادعه وعذره فلنقول هو معذور لكن انت بعلمك لست بمعذور والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يتفرى عن هذه القاعده وهو وهي وجوب اعلام الغافل بما نسل من واجب او فعل من محرم يتفرع منها ما لو رايت صائما في رمضان يشرب ناسيا هل تذكره او لا تذكره نعم تذكره بعض العوام يقول لا تذكر هذا رزق رزقه الله نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسل ووصان فاكل او شرب فانما ولكن الله هو دعه في طعام الله تعالى يكون فنقول هو معذور لكن الذي غير ان يكون هذا هو مسؤولي الاله الذي يكون هذا هذا هو مسؤولي الاله الذي يكون هذا هو <تصفيق> طيب نفرع على هذا دقيق شوي هذا الرجل يجب عليه إعادة الصلاة لأنه صلى بغير وضع ما تقولون في رجل أصاب ثوبه نجاسه ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من صلاته يعيد للا لا يعيد طيب نريد منكم الدليل على هذا او الفرق بين المسائل نعم اضن اضع نلغي جوابي ولا قلتهم طيب نعم اي اي طيب أفهمتم الكلام يقول اذا كانت النجاسة على البدن وجب عليه اعاده الصلاه وان كانت على الثوب لم تجب عليه إعادة ففصل اولا اولا حطنا الحكم وبعدين التعليم ها. طيب المؤنثه ما دري عنها نريد الدليل <تصفيق> م. م. طيب. نقول هذا الرجل الذي صلى في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد صلاته صلاته صحيحة لأنه لو كانت الصلاة فاسدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبريل بأن فينا عليه أدن إيش يستأنف أسراط من جديد نعم وعند العلماء قاعدة يقولون إن فاعل المحذور بالعذر بالجهل والنسان ليس عليه شيء وتارك المأمور عليه شيء يجب أن يعيد المأمور على الوجه المشروع وقالوا وعندنا دليل في ذلك الرجل الذي صلى بغير مأنينا وأقسم أنه لا يحسن غير هذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصراط ولا لا ليش؟ لأنه ترك مامورا وهو مأنينا والرجل الذي نسكا ووصائم فاكل وشرب قال انما اطعمه الله وسقاه والصحابه حين اثروا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في يوم غيم ثم طلعت الشمس هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لا لماذا لانهم فعلوا المحظور جهلا اذي ابو حاتم لما اراد الصوم جعل تحت وسادته عقالين وشما عقالين يعني حبلين تعطل بهما الناقه احدهما ابيض والاخر اسود وبدا ياكل وينظر الى هذين العقالين فلما تبين له الاسود من الابيض او الابيض من الاسود امس فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال له إن وسادك لعريق أن وسع الخيط الأبيض والأسل إنما ذلك بياض النهار وسواب الليل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء طيب قوله إن وسادك لعريق وش معنى هذا الكلام قف قف قف ايش هذا كلام بلاغيين إيش قد تكون الرقبة طويلة وال والوسادة يحث على على جانب الرأس ما هو لازم من من الكتف الى طرف الرأس إيه طيب نحاول ونقول استنى طيب استنى اللي هو لا لأنه قال ان وسط الحيض الابيض والاسود يعني بياض النهار وسواد الليل بس يعني لو كان لو كان المراد ب يعني العقلين هذه العقلين هذان لكانه الاستاذة عريضة يعني لو قدر ان نعم العبارة سليمة العقالان البياض والسواد هما بياض النهار وسواد الليل لو كان يمكن ان يكون بياض النهار وسواد الليل تحت وسادته صارت الاستاذة عريضة ولهذا جاء في الحديث ان وسع الخيط الابيض والاسود أما قول بعض الناس إن الإنسان طويل الرقبة أبله أبله ما يعرف غبي قالوا لأن طول الرقبة يستلزم البعد بين القلب والدماغ وإذا بعد المسافة بين القلب والدمار صار الاتصال ضعيفا نعم فيدل ذلك على ان الانسان يكون ابله اذا كان طويل الرقبه هذا مو صحيح لأنه تجد بعض الناس طويل الرقبه وهو ذكي وبعض الناس قصير الرقبه وبليد أين نعم طب نقول السؤال إذا نسى المؤذن قول الصراط عليهم قول خير من النوم فان المعروف عند اهل العلم ان اذانه صحيح لان قول الصلاه خير من النوم في اذان الفجر سنه وليس بواجب بدليل ان جبريل عليه الصلاه والسلام بل ان عبد الله بن سيدي رضي الله عنه لما راى الاذان في المنام ليس في هذه الجمله الصلاه خير من النوم في فيكون قولها ليس بالشرط ان قالها الانسان في اذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو افضل وان لم يقلها فلا حرج نعم على على على عليك يجب عليه اذا قدم حي على الفلاح على حي على الصلاه ان يعيد حي على الفلاح بعد حي على الصلاه لانه يشترط في الاذان الترتيب فان الاذان ورد على هذه السنه مرتبا فاذا نكسه الانسان فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم بل على السؤال مسموع يقول ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة أو تذكر أنه لم يكن على طهاره العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة في الجماعة فإذا قدرنا أنه ذكر وهو في الركعه الثالثه من الظهر أنه ليس على طهاره فإن الواجب عليها أن ينصره ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير وياخذ ويأخذ أحد المؤمنين خلفه ليتم الصلاة كم بقي عليهم وفي الثالثة ذكره في الثالثة باقي عليه مرة الأخيرة وذقية الثالثة كذا طيب لكن لم يذكر إلا بعد السلام يقوم يقوم لانه يقول لك هذا السلام لانه يقول لك هذا السلام لك هذا السلام لك هذا السلام يقوم هذا السلام لك هذا السلام لك هذا السلام لك هذا السلام نعم ما في الصلاة الشبو يا ما أخي في... ما نفتح الصلاة الشبو. نعم تقول السائل تأخذ من سلام في السبب ما رأى أنه إذا دقني مثلا في رسكي خير الماضي والعساء أن يدخل في المضور وصلاة المعروف عند اهل العلم ان من ابتلي بسله البول فانه يتوضا للصلاه بعد دخول وقته واذا توضا لها بعد دخول الوقت بقي على طهارته الى ان يخرج الوقت فاذا خرج و عبادة عباده يشترط لها الطهاره فلا بد من الطهاره وبناء على ذلك فاذا توضا لصلاه المغرب بعد اذان المغرب ثم دخل وقت العشاء فلا بد ان يخرج ويتوضع هذا إذا خرج منه شيء أما إذا لم يخرج منه شيء في هذه المدة فلا حاجة إلى إعادة وضع نعم نعم نعم نعم نعم هو إذا إذا اتى بالطوار وسنة الطواف قبل طلوع الشمس صح ذلك لانه اذا توضع لصلاه الفجر بعد بعد اذان الفجر فهو على طهارته حتى طلوع الشمس اما لو طاف لو طاف بعد طلوع الشمس فلا بد من اعاده نعم نعم البلغم او النخامة اذا لم تصل الى الفم فانها لا تفطر قولا واحدا في المذهب فان وصلت الى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لاهل العلم منهم من قال انها تفطر الحاقا لها بالاكل والشرب ومنهم من قال لا تفطر الحاقا لها بالريق فإن الريق لا لا يطلبه الصوم حتى لو جمع عريقه وبلعه فإن صومه لا يفسد فالعلماء مختلفون فيها إذا اختلف العلماء فما هو المرجع ها؟ المرجع الكتاب والسنه فإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فما هو الأصل عدم الافتاء وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفضل لكن من المشكل أن بعض الناس من أجل المبالغة والمغالاة قسطوا إذا أحست بنخامة في حلقه ذهب يحاول أن يخرجها فتجده يتنحنح ويتبحبح ويتعب في إخراجها خوفا من أن تذهب من هناك إلى المعدة وهذا لا شك من يتنطر حتى إن بعض الناس سألني يقول أنه فعل ذلك حتى تقير فشف الآن كيف يلعب الشيطان ببني آدم يذهب به ليفسد صومه لأن الإنسان إذا تعمد القي نعم فسد صومه فالمهم أن تدع النخامة لا, لا, لا, لا تحاول أن تفجعه ولكن إذا خرجت إلى الفم فأخرجها سواء كنت صائما أم غير طائما أما التقطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفتاد الصوم نعم يقول الثاني المعفكب أن يقوم بتعليم أهل أو المعفكب الأفضل المعفكب أن يشتغل في العبادات الخاصه كالذكر و الصلاه و قراءه القران و اشبه ذلك لكن اذا دعت الحاجه الى تعليم احد او التعلم فلا باس لان هذا من ذكر <تصفيق> الله عز و جل نعم وقول السائل ما معنى قول جليل بن عبد الله فدعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة والإطاءة الزكاة والنقفة لكل مسلم فهل نصر نعم هذا مما بايع الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم والمراد بالنصف ليس إلقاء الموعظ فقط بل النصف في كل ما تعامل به إقوانة المسلمين ومن النصح مثلا إذا بعت شيئا فيه عيب أن تبين لهم عيبه لكن اذهب إلى معارض السيارات تجلس صيارة فيها كل في عيب والبائع يدري والدلال يدري ومع ذلك يقول الدلال أنا ببيع عليك كفرات فقط علشان إيش إذا وجد فيها عيبا وأراد ربها يقول ما هذا ترجع لان شرقا عليك فما تقولون في هذه الخديعة هل تجوز او لا تجوز من يعرف بعض الناس نزل السيارة في المعرض عند الدلال وهو يدري ان فيها عيبا معينا يعرفه يقول يقول للدلال ما بي عليك الا كفر السيارة هل يجوز او لا يجوز لا يجوز طيب تسال اذا كنت لا اعلم بان فيها عيبا بحيث في هاد... تكون هذه السياره اشتريتها شراء جديدا قريبا ولا ادع عن عيوبها فهل ابيعها واشترط بان فيها كل عيب الجواب نعم يجوز لأنه حينئذ معذور وهذا التفصيل قال الشيخ الاسلام ابن تيميه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه يعني أن الإنسان إذا باء الشيء وشرط البراءة من عيوبه فإن كان يعلم أن فيه عيبا فإنه لا يبرأ وهذا الشرط حرام عليه وإن كان لا يعلم فإنه يبرأ وهذا الشرط صحيح نعم يقول السائل لك هذا الرأس الأن في حامدة الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح بالتفصيل نقول الدم عن خارج من حيوان نجس نجس قليله وكثيره. مثاله الدم خارج من الخنزير مثلا أو من الكلب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 البعيد طيب، الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى قل لا أجل فيما أوحي إلي محظما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمى مسروحا أو لحمة خنزير فإنه ركس هذا نقول نجس لكن يعفى النسير هذا يسير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 دم الادمي فان دم الادمي دم خارج من طاهر في الحياه وبعد الموت ومع ذلك فانه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره طيب كم هذه أربعة؟ كم؟ كم كم هذه كم ذكرات من قسم ثلاثه طيب من يستطيع عيدها نعم تفضل طاهر في الحياه وبعد الموت ما حكم هذا الدم هذا طاهر كثير هو يسير. يستثنى من هذا ها دم الانسان فانه عند اكثر العلم نجس لكن يعفى عن يسير طيب هذا واحد ما هو كذلك كذلك ما, هم... ما قسمناه القسم الثاني نعم يكون نجسا لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى طيب ثالث نعم كثير وقليل ولا وعفى عنه طيب أحسن إسرى. الرابع الدم الخارج من السبيل من سبيل الآدمي يعني خارج من الدبر أو من الذكر فهذا نجس ولا وعفى عن السيره لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب امر بغسله بدون تفصيل فهذه أربعة اقسام في الدماء طيب نقبل سؤاله هذا بالمراقبه يا جماعه ما هو تعقيب هذا جديد للاشياء طيب للفائده نقبله طيب نقول ان الدم الخارج من الانسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره فدم الرعاه ودم الجرح بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدل الانسان فانه لا ينقض الوضوء فالقي والدم وما الجروح وغيرها نعم أما الصواب فعندي منه علم وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي اخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مظهرة للفم مرضاة للرب وقوله لولا ان شق على امتي لأمرتم بالاستواء مع كل وضوء وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسه مشاهدة اذا استنشقه تصاعدت الى الى داخل انفه ثم الى معدتي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فينا. هذا الرجل الذي قبل امرأة أجنبية منه لا شك أنه لم يأتي لحكمه الصوت لأن هذا الرجل فعل, فعل الزور والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فإن فعل ذلك مكرها إياها على ذلك فقد اتسمع في حقه فعل الزور اشفاد والجهل فصيامه في الحقيقة فاقد الحكمة ناقص الأجر بلا شك ولكنه عند جمهور أهل العلم لا يفسد بمعنى أننا لا نلزمه بقضائه وعلى هذا المقدم للسؤال أن ينصح هذا الرجل الذي وقع من هذا الأمر وأن يأمره بالتوبة من الله عز وجل فان هذا الفعل محرم ويؤدي إلى أن يتعلق القلب بالمخلوقين وينسى ذكر الله تعالى ويحصل بذلك الفتنة العظيمة نعم يقول الرجال اذا يكون رجال الحديث كله انفقات ويكون الحديث عليه الاسلام نعم هذا غير صحيح ان يكون كل الرجال ثقات والحديث ضعيف الاسناد غير صحيح بالنسبه لرجال الاسناد اما بالنسبه للسند فقد يكون ضعيفا في ان يكون الرجال كله انفقات ويكون الحديث معلقا او مرسلا او منقطعا وقد يكون الرواة كلهم ثقات ومثل الحديث ضعيف بحيث يكون شاذا او معللا بعلة قادحه والمهم انه ينبغي لطالب الحديث ان يعلم بأن صحه الحديث ليست محصورة في ثقة الرجال بد لصحة الحديث من شروط خمسة وهي أن يكون السند متصلا وأن يكون الراوي عدلا نعم أن ضابطا وأن يكون المثن غير معلل ولا شاذ. فهذه خمسة شروط وهنا يجب أن ننتبه إلى أن بعض الناس المخرجين للأحاديث يعتمدون كثيرا على ظاهر الإسناد فيصححون الحديث من غير أن ينظروا إلى علله وقد يكون هذا الحديث الذي ظاهر اسناده الصحة قد يكون معللا بعله توجب رده وعلل الحديث كثيرة وعلم العلل من ادق علوم الحديث واعمقها ولهذا لا يدركه الا الجهادله من المحدثين كما قال ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبه فعلى الاخوه الذين يعتنون بالاحاديث وتخريجها ان نلاحظ هذه المساله لان راينا من علماء كبار في عصرنا هذا راينا منهم اخطاء في هذه المساله بحيث ينظرون الى ظاهر السند ثم يحكمون على الحديث الصحه من ظاهر هذا السند قطع النظر عن متن الحديث وهذا خلل كبير نعم الصواب الصواب عبد العزيز اذا فضيله الشيخ حرك الت حركت ثلاثه ضربه فضيله الشيخ خطا ها فضيله الشيخ قل لي لا ترى انا احكي كلامه ما عاد اقولها لنفسي يقول فضيله الشيخ لانه منادى والمنادى المضاف ايش وش المناد المضاف منصوب يجب نصبه تقول يا عبد الله ولا تقول يا عبد الله واضح طيب ولكن يقولون ان حجج النحات من جنس جحور اليربوع يجد النحو له مخرجا يقدر عبد العزيز مثل يقول إنه يقول إنه يريد أنت فضيلة الشيء. فيكون خبرا إيش جمه ابتداء محدود ولكن هذا خلاف ظاهر الكلام نعم. طيب كذا هو الله صغير ونسال الله أن يحبه كما أحبنا فيه. في رؤيه النساء في هذا الحرب رغم ان الثروات تكون الغيطه فالشهوه وقال و... وكان ذله العين رغم النساء من الماء في في في من النوازل يجب لهم الانسان لهن نعم الحقيقه ان مشكله في النساء في هذا المكان مشكله كبيره لأن من النساء من يحضر إلى هذا المكان الذي هو مكان عبادة وفضوع يحضر على وجه يفتن من لا يفتتن تاتي المرأة متبرجة متطيبه وربما يبدو من حركاتها أنها تغازل الرجال وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام فكيف؟ بالمسجد الحرام ونصيحة لمن يسمع منهم ومن لا, ومن لا تسمع فتؤدى إليها هذه النصيحة من جهتك أن يتقين الله تعالى في أنفسهم وأن احترمنا بيت الله عز وجل من وقوع فيه وعلى الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائر عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها والناس ولله الحمد فيهم خير ولكن مع هذا نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فعليه أن يغض بصره ما استطاع لا سيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أولده فإنه يجب عليه الغض اكثر وأكثر والناس في هذا الباب يختلفون اختلافا كثيرا نعم يقول الثاني إن أحد الفطباء يقول أن إن أحد يقول الثاني إن أحد الخطباء يقول أن الجهاد في أفضل السابق عين الألفيين لما يلافر المسلمين أهلاك من حتى تكون في الحرومات ويقول أن لن يقوم الجهاد فهو عين للآخر يكون فهو حتى الحساسين والسلام هذا هو الشيخ رأيي أولا أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل أحد كفرض الصلاه والزكاه والصيام والحج هذا شيء مستحيل بل هذا مخالف لقول الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فالله, فالله تعالى نفى ان ينفر المؤمنون كافه بل قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ولان الدين الاسلامي ليس هو الجهاد فقط بل هناك جهات أخرى من الإسلام يجب أن تكون قائمة فلا يمكن أن يدعى الناس كلهم المصالح الإسلامية ليقوموا بالجهاد في الجبهة ولكن نعم قد يكون واجب وجوب عين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإذا لم يقف... نعم قد يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإن لم يقوم به من يكفي وجب من يكفي وجب على من له قدرة وهذا شيء معروف عند اهل العلم ولكن الجهاد في أفغانستان بخصوصه لم يتبين لي حتى الآن أنه فرضعي ولكنه بلا شك جهاد إسلامي جهاد يراد به فيما هو ظاهر أن تكون كلمة الله هي العليا ويراد به حماية بلاد المسلمين من أعداء المسلمين والحقيقة أن الجهاد وحماية بلاد المسلمين ليس في افغانستان فحسب بل هناك جهات أخرى من بلاد المسلمين فيها قتال وفيها انتهاك لحرمات الله عز وجل وفيها اتداء ظاهر على المسلمين ولكن المسلمين لم يختلوا ويدعوا الجهاد إلا بسبب ركونهم إلى الدنيا وترفهم وعدم مبالاتهم وإني لا احيي الروح الطيبة التي كانت من بعض الشباب فيما يتعلق بافغانستان فإن من الشباب من لديه من لديه الجرأة والإقدام العظيم حتى إن بعضهم يقول أنا أريد أن تفتيني بأن الجهاد فرض عين حتى لا تحرمني الشهادة في سبيل الله هذا وهو شاب من العمر ومكتب الشباب وهذا يدل على نية صادقة وإني أبشر كل من تمنى ان يقتل شهيدا في سبيل الله ولم يمنعه من ذلك الا مانع شرعي أبشره بانه يكتب له اجر الغازي في سبيل الله وان مات على فراشه أكتب, <متلكم> اكتب اكتب, اكتب نعم نعم نعم نعم متابعة الإمام في المصحف نعم متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع قراءة الإمام وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المامومين أمسك المصحف حتى ترد علي إن أخطأت فهذا لا بأس به لأنه لحاجة وأما إذا لم يكن على هذا الوجه فإنني لا أراه لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام في المصحف لانه يفوت مطلوبا ويقع في غير مرغوب فيه ما هو المطلوب الذي يفوته؟ النظر إلى موضع سجوده ثانيا وضع اليدين على الصدر، وهو من السنة، ويقع في غير مرغوب فيه، وهو الحركة في حمل المصفر وفتحه وطيه ووضعه، وهذه كل حركات لا حاجة إليها، وقد قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن إليها حاجة مكروهة. لانها تنافي كمال الخشوع بل قال بعض العلماء انها حركه تبطل الصلاه بالنسبه لحركه البصر لان البصر سوف يتابع, سوف يتابع القراءه من اول السطر الى اخر ومن اول السطر الثاني الى اخر وهل مجره مع ان فيه حروف كثيره وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيرة للبصر وهذا مبطل للصلاة وقد قال بذلك بعض اهل فنصيحتي لاخواني ان يدعوا هذا الامر وان يعود انفسهم الخشوع بدون ان ينظروا الى المصحف نعم قال الراوي الشيطان والانسان تبع قد تدبر اكثر قد ينشغل عن صلاه مفكر يروح يرجع ويتحمل الاثام اكثر لا ابدا ابد مو هذا مو صحيح ابدا حظل لك لانك عدت عليه طيب يقول هل يجوز للانسان ان ياكل ويشرب بعد الاذان والجواب اذا كان المؤذن لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر فانه لا يجوز الاكل بعده بعد الاذى لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مفهوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن, فإن الاحتياط أن لا تأكل بعد سماع الاذان ولكن الجزم بأن هذا أي الأكل بعد الاذان الذي يكون مبنيا على التحري الجزم بأن صومه فاسد غير مستطاع لدي لأن الفجر لم يتبين تبينا يمنع معه الأكل ولكن لا شك في الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أدان الفجر نعم ما فيهم أمساك أمساك وترك الأكل نعم أقول السلام ما لقم بقوير يدون في نعم تقبيل المحارم إذا كان لشهوة وهو بعيد لكن من أجل التقسيم أو خاف الإنسان توران الشهوة وهو أيضا بعيد لكن قد يقع أحيانا فيما لو كانت المحارم محارم بالرضاع أو بالمصاهرة أما المحارم بالقرابة فلا أظن أن هذا يقع لكن المحارم بالمصاهرة أو بالرضاء ربما يقع فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه من ثوران الشهوة فهو حرام بلا شك وإذا كان لا يخاف فإن تقبيل الرأس والجبهة لا بأس به وأما التقبيل على الخد أو الشفتين فإنه ينبغي تجنبه إلا بالنسبة للوالد مع ابنته مثلاً أو للأم مع ابنها فإن هذا أمره أسهل لأنه ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وهي مريضة فقبلها على خدها وقال لها كيف أنت يا بنيه طيب فيه مصافحة الأخ الذي لا يصلي يقول مصافحة الأخ الذي لا يصلي من حيث المصافحه لا باس بها لكن لكن من لا يصلي يجب هجره فلا يسلم عليه ولا يصافح حتى يعود الى الاسلام فيصلي نعم يقول السالم كيف فضيله الشيخ فضيله الشيخ فضيله الشيخ هل الكتاب يبدا يوم واحد وعشرين هم من منزل نعم إيش أعد؟ أهل يوم أم أم جمهور أهل العلم على أن ابتداء على ابتداء الاعتكاف من ليلة 21 وعشرين لا من فجر يوم يومين وعشرين يومي وإن كان بعض العلماء ذهب الى ان ابتداء الاعتكاف من فجر يوم احدى وعشرين مستدلا بحديث عائشه فلما صلى الصبح في البخاري دخل معتكرا لكن اجاب الجمهور عن ذلك بان الرسول عليه الصلاه والسلام انفرد من الصباح عن الناس واما نيه الاعتكاف فهي من اول الليل لان العشر الاواخر تبتدئ من متى من غروب الشمس ليله عشرين طيب ودينا نحدد وقت جماعي لأنه بتنع على هذا الممكننا نطلع وروحنا بهذا لا ما في ساعتين كم ما احنا نضع بدأنا من متى من خمسة الآن سبع سبع سبع عشر خلاص يكفي. نعم أي هذه ان شاء الله احفظها احفظها طي ما رأكم حدث سبع ربع بالضبط كل يوم كذا ان شاء الله تعالى من او ترى وترين يا شيخ البارح من أو ترى لا ها؟ نعم. اكتب سؤالك بارك الله فيك التالية معلقة اكتب سؤالك بارك الله فيك أسلح. لا ما أسمح ما أسمح. أسمح. ورقة أنا ويقول ما يد. أكيد بدلاً أكيد بدلاً أكيد بدلاً. إذا سمحوا لك الأقان ما في ما. تسمحون له؟ طيب. أنا أمس أنت ولا عمر صارت بيني مشاكل أنه صليت الحرم. ما شو اسمه يمكنني ما أطلع ثلاثة أو أربعة. إذا طلعنا واحد وثلاثة واربعة. السؤال اللي قلنا هو غضب مع زوجته او مع ارحامه وطلق زوجته وثلاثا او اربعه ماذا قلت طالق قال طالق, طالق بس ناقص ان طالق ان طالق ان صار هو بالله عطيه عطيه طلقها ورباع لا وش قلت لا لكن هل انت قلت ام جي طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق, أنت طالق. طالق،, طالق،, طالق. أين؟ طالق،, طالق. أين؟ ولا نويت الثلاث أنا والله ماذا أنا حفث ثلاث ولا لا, لا، ما لك لا،, لا لا بقوة ما نوي خلاص هذه واحدة وورجع هو... زوج يعني أنت... يجب أن أنت تعرف الفرق بين أنت طالق،, أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأنت طالق طالق طالق الأولى على المشهور عندما أخترع العلم ثلاث طلقات. والثانية طلقة إلا بالنية أردت الآن متى كان هذا الأمر يعني لا تزال في العدة إلى الآن إلى الآن في العدة خلص اذهب إليها وأشهدتني بأن تراجع نعم يقول <تصفيق> السائل ان ما علاق هنا ينفرون حديث الرجل وحديث المهدى المنكر وحديث الخروج من النار ودخول الجنة وينكرون وينكرون إنكار منقام الحادث القصية وينكرون إنكار منقام الحديث القصية وحديث الزبابة فنرد منكم الرد المقنع لهم هذا يحتاج إلى تاريخ مجلد لكن أطني يا ماستر مسألة, مسألة يقول ينكرون حديث الرجل طيب يريد بالرجم رجم الزاني المحصن يعني اذا زنى الرجل او المراه وهو محصنان اي قد تزوجا بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عطيان القران فانه حينئذ يجب رجمهما يجب الرجل الرجل ان يجب يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت يرجم بالحجارة إلى أن يموت والرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا حتى اليهود بالتراط الرجم مشروع عندهم طيب اين هو في كتاب الله ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابه وكان فيما قاله في خطبته ان الله تعالى انزل ايه الرجل قال فقرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واني اخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا انا لا نجد الرجم في كتاب الله وهذا الذي توقعه عمر وقع من مثل هذا الرجل الذي ينكر الرجم أنكر الرجم وقالوا لا نجد الرجم في كتاب الله قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف الذي خطب به من؟ عمر الخليفة الثاني لهذه الأمة وفي أي مكان؟ على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اي مسجد في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ومن حوله الصحابه اعدل الامه أترون بعد ذلك ان يكون كلام امير المؤمنين عمر باطلا لا والله ابدا ان كنا نظن ان الشمس في رابعه النهار ليست هي الشمس فإننا نظن أن كلام عمر ليس هو الحق فالرجل ثابت في كتاب الله لكن أين هو في القرآن منسوق منسوق اللفظا لا حكم منسوخ اللفظا لا حكم لأن النسخة في كتاب الله إما أن يكون لفظا وحكما أو لفظا لا حكما أو حكما لا لفظة لا تغتفر ولكن إذا قال قائل لماذا لنسق لفظا ما هي الحكمة في نسخه لفظا مع اهميته الحكمة عندي والله أعلم إظهار فضل هذه الأمة وامتثالها لأمر ربها فهي صرخ وإن كان الرجم ليس ظاهرا في القرآن بينما اليهود الرجم عندهم مكتوب في التوراة ويحاولون إيش إخفاء اليهود نذر الرجم في التوراة عندهم ولكن لما كثر الزنا في اشرافهم والعياذ بالله قالوا كيف نرجم الأشراف كيف نرجو كلان من كلان من أسدادنا وأشرافنا فارضعوا حدا فالرقوبة اخرى فوضعوا العقوبه فصاروا يسوجون الزاني ويركبونه حمارا هو الزاني أحدهما وجهه إلى دبر الحمار والثاني وجهه إلى رأس الحمار ويمشون بهم في الأسواق قالوا وهذا العار يكفي عن الرجل فشاء الله عز وجل أن يزني رجل بامرأة منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل إلى هذا الرجل من يعنون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فامرهم بما في الثرات أن نرجم وجئ بالتوراة ليقراها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع القارئ يده على ايه الرجم في التوراة لأجل إيش؟ لإخفائها، لإخفائها. وكان عبد الله بن سلم رضي الله عنه من أحفار اليهود، ولكنه أسلم. فقال الأقارئ ارفع يدك لن يارب الترى فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بين ظاهرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم برجمهما أي رجم اليهودي الذي زنى في مع من زنى بها فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في والأمة الإسلامية ولله الحمد نفلت ما كان إيش منسوخا لا يراه القرآن لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قذع وحفظ وفهم ونفذ فالرجم اذا ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين نعم الفقره الثانيه نعم اما احاديث المهدي فاحاديث المهدي تنقسم الى اربعه اقسام احاديث مكتوبه واحاديث ضعيفه واحاديث حسنه لكنها بمجموعها تصل الى درجه الصحه على انها صحيح لغيرها. بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، ما هو صحيح لذاته. ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب في سرداب في العراق. فإن هذا لا أصل له، وهو خرافة ولا حدقتة. ولكن المهدي الذي جاء الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته فهذه هي قصة المهدي فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ كيف ذلك إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في استبدال هذا خطأ لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشر وليس له أصل وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر في الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج يخرج في وقته هذا حرف هنا. يقول الأحاديث القصية نعم. أي أيضا الأحاديث القصية إنكارها ظلال بين لأن الأحاديث القصية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة اتفاق في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنه والاحاديث القسيه هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مثل قول, الله قول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عقبه انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم وامثله هذا كثيره جدا وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث لكن منها اي هذه ال ما هو ضعيف لا يعتبر به وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أما حديث الزبابة فهو ما رواه البخاري من حيث أبي ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الدباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزع فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رغيرة والطب شاهد له واني أقول إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد بل بعبارة اعم إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا هم أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أم غير طب أن يشهد بصدقه أو لا يشهد لأن ما يقال إنه علم ويخالف الاحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم ولكنه وهم وستبين الأيام صدق ما ثبتت به احاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث الزبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن وأن في جناحه أو تحت جناحه غدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داعا وفي الجناح الآخر غده بإذن الله تنفجر إذا غمس الجناح الثاني في هذا الماء والشراب فتقضي على داء هذه الغد الأوع وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى لعباده عظيم قدرته هذه الذبابه التي هي من أبعثها المخلوقات اجتمع فيها ضده داء ودواء وقد زاد الترمي الابو داود النسلام مني وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء يعني عندما يسقط يسقط على الجناح الذي فيه الداء ولكنه يزول ذلك بغمسه بقي أن يقول قائل إذا, إذا سقط في لبن مثلا وغمس واخرجته ورميت به هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن نعم لا يلزمني أن أشرب لكنه لكن لا أتجنبه خوف من الداء لأن الداء هو في بالدواء الذي في الجناح الثاني ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال قد يكون شيء حلالا ولكن لا تشريه نفسي هل يلزمني أن أأكله؟ لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام قلت ما إليه الضب الضب أظن معروف لكم قلت ما إليه الضب فلم نأكل منه وقدمه لمن عنده فقيل يا رسول الله احرام هو قال لا ولكنه ليس في ارض قومي فاجدني اعافه فبين انه حلال مع ذلك تعاف نفسه فيه ناس الان لو اتيت اليهم بالجراد والجراد معروف وهو لذيذ الطعم اذا كان الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشوي المهم عدد للحال هو لذيذ الطعم، وكثير من الناس اشتهيه ويرون أن فيه دواء لأنه يقول العلماء إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء لكن بعض الناس لا يستطيع ابدا أن يأكله وإذا, وإذا أكله تعبا فإذا قال الله لا أكل جرات لأن نفسي لا تشتيه نقول هذا فعل محرم ابدا هذا اللبن الذي سقط فيه الدبار ورمزته فيه واستخرجته إذا كنت لا تشتيه بعد هذا الدبار فلا حرج عليك أن لا تشربه أعطيه غيرك يشربه يقول السيد الحديث الضعيف إذا شايد له قد يصحح لا الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع بل يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أن, أن النفس إذا شهد الواقع للحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد لنا يقول السائل أن بعض الإخوان المصلي يتخور صلوه الأولى من أجل الاقتراب من مكان كرس والداعو يسخون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم على 11 عشر مركعة فما هو الأفضل صلاه التراويح من القيام أو القيام بدون التراويح أو التراويح بدون القيام وما هو الأفضل الصفوف الثولة أو دكتر عام من مكان الدرس أرشدون جزايا نعم إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتفاع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسفحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف تصف يا رسول الله قال يتراصون ويكملون الأول فالاول أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم افضل من صلاة النافعه لان طلب العلم كما استثنا من الجهاد في سبيل الله ومن افضل الاعمال فإذا كان سن العلم فمحافظته على العلم اولى لان العلم الشرعي من اهم ما يقول للمؤمن ان يتعلمه ويحرص عليه ويثابر عليه على أنه قد يقول قائل إن العلم لا يفوت بمناسبه إيش المسجلات يعني يستطيع الانسان يصف الصف الاول واذا فاته القرب من المدرس فانه يستطيع تدارك ذلك بان يشتري شريطا يستمع اليه اذن هذه الاخيره تقتضي ان نقول ان المحافظه على الصف الاول او لا بكل حال فقينا في السؤال عن القيام والترويح والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف لأن تعدد الائمه في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد لكن أحدهما نابع عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو نابع عن الأول في الصلاة الأخيرة فالذي أرى في هذه المسألة أن يحاطر الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قال مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين او ترتم كم مرتين فنقول يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر, إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاه ركعتين فإذا سلم من وثره امت فاتيت بالركعه الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير تجعل الوتر مع الإمام الأخير فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى نعم كيف سنة اما قوله السنه احدى فنق... عشر ركعه فنقول نعم اذا صليت وحدك فالسنه الا تزيد على 11 عشر ركعه او كنت اماما فالسنه الا تزيد على 11 ركعة ركعه لكن اذا كنت ماموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الامام ولو صلى ثلاث وعشرين او ثلاث وثلاثين او تسعه وثلاثين هذا هو الافضل وهو الموافق للشرع لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها و... وعدم تنافرها واختلافها نعم يقول السائل تفر بالآوين الأخيرة نعم تجاء توزيع خروض على مرحباتها نعم أو بعض من حيث من حيث من يشتري من أجل معيار يحصل على أعزاء أو تكون على شكل صفات مجددة الذي يحصل على كامل الأعزاء يحصل على ما فينا من الصور أو ما فينا. طيب هنا صورة كان حسن ما فينا من السؤال الصورة الأولى أن يقول التاجي. من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا انتبه يقول من اشترى مني شيئا بمبلغ ألف ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا فهنا الجائزة معلومة ولا لا ها كيف يقول يقول من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ ألف ريال اعطيته قلم باركر قيمته خمسين ريال الجائزة معلوم ولا طيب. والقدر معلوم ألف ريال مثلا هذا ليس فيه محذور ليس فيه من حيث الشكل الظاهر لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ ما تبلغ قيمته ألف ريال وهو ماله في الشغل بس من أجل الجائزة فيضيع ماله طلبا للحصول هذه الجائزة عما الصورة الثانية فأن يقول من اشترى بمقدار مقدار ألف ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمس ريال هذا لا شك في تحريم ولا يجوز لأنك ستشتري بألف ريال وأنت على خطر ربما تحصل على الخمسين وربما لا تحصل يعني ستكون بالقرعة ما هو شيء مضمون لك فيكون هذا من باب الميسر والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الاصنام فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام نفس من عمل الشيطان فيه سورة ثالثة لعل أستائل ما لك أو أني ما فهمتها من سؤاله يجعلون سورة سيارة نصفه في فكر والنصف الثاني ما نزع هو موجود ولا غير موجود قد يكون غير موجود نعم إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة وعد السيارة ولا الناس كلهم بيشترون ومتى يجي النصف الثاني يمكن ما يرسل ممكن هذا ولا لا هذا ممكن نعم لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة حصل عندك أن ما ندل. على كل حال ما الاحتمال أن لا تكون موجودة وارد واحتمال أن تكون موجودة حقا وانها فيه يعني علب أو شيء يوجد فيه بقية الصورة وارد أيضا ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزه فهي حرام بلا شك لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه يا عائلته ووجد فيه نصف السياره كم يشترى من كرتون بعد ذلك يسع عشر او مئات الكراتين رجاء ان يحصل على النصف الثاني ويخسر مئات الدراهم والنهايه لا شيء ما جاء الشيء يمكن تحصل لغيره فيكون في هذا اضاعه مال وخطر ولا يجوز ولا يجوز استعمال هذه هذه الاساليب وان شاء الله تعالى يتيحنا لما لذبح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم نعم. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته يقول أنا أحبك ويقول يقول الله تعالى ويلوا المشركين الذين لا يعطون الزكاة لا يمقصون المشركين وكيف يمرون الزكاة نعم قال إنه يحبني في الله فأسر الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأن يغنى جميعا من المتحابين بجلاله وعرمته حتى ننتبع بذلك عنده أما سؤاله عن الآية هو ويلوا المشركين الذين لا يعطون الزكاة فإن قوله لا يغطون الزكاة يحتمل معنى أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشكل لقوله تعالى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دستان فيكون معنى الذين يغطون الزكاة أو فيصن قولها الذين لاتنا الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها التخلي عن الشرك ووسائله والاحتمال الثاني أن يكون مراد بالذكاة زكاة المال ويكون تركهم للذكاة أي تركهم البدل من اوصافهم وإن كان هذا لا ليس بالذكاة لانه بالنسبة لهم لا يقبل منه زكات ولا ما داموا على شرك ولا غيرها ما داموا على شرك. جذ الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفع المسلمين بهذه الدروس القيمة.